مع التدروس، مع تدروس كتاب الله تبارك وتعالى، ولزينة مع صورة البقرة، وستكون الانطلاق اليوم إن شاء الله تعالى من الآية الثامنة والثلاثين بعد المئتين، ويقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قمتين. تفضل الأخ رب عبيده وفقه الله تعالى لقراءتنا يتيسر من مقرر اليوم، الله المستعان. فضل الشيخ أبو الشيطان رجيم. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمين فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج وصيتا لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيها انفسهم من معروف والله عزيز حكيم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 سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجَ لَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ قالوا, قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة, بسطة في العلم والجسم وَاللَّهُ يَأْتِي الْوَلَّاهُ يَأْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَيَّتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَجِيلَةٌ مِن رَبِّكُمْ سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارف لتحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالمسكينة الجنود قال إن الله مبتليك بنهره فما شرب منه فليس مني فما شرب منه فليس مني ومن لم يقعنه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة فشربوا منه فشربوا منه إلا قديلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقد لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم ليله غلبت فيها كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا ل وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا قال رب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 ما يريد سبحان الله جزاكم الله خيرا وطيب الله نفسك عن ورضي عنك بارك فيك شيخنا قال المصنف قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين قال قوله تعالى حافظوا على الصلوات قال المحافظة المواظبه والمداومة والصلوات بالألف واللام ينصرف إلى المعهود والمراد الصلوات الخمس ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها الحديث قوله تعالى والصلاة الوسطى على سعيد بن مسيم رحمه الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه. والآثار وابن جني في تفسيره. قال المصنف ثم فيها خمسة أقوال يعني في تعينها الصلاة الوسطى فيها خمسة أقوال وبعضهم بسطها إلى ثمانية عشر قولا لكن وذكر أوجهها وأحضرها هي خمسة واقوة أحدها أنها العصر أحدها أنها العصر وهذا القول عليه الأكثر قال روى مسلم في أفراده من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي من وجوع علي بن بي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نرى قال وروي عن ابن مسعود وسامرة وعائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر وروى مسلم في أفراده من حديث البراء بن عازم قال نزلت هذه الآية وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصري فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابي وابي أيوب وابن عمر في رواية وصمر بن جندب وابي هريرة وابن عباس في رواية عطية وبسعيد سعيد الخدري وعائشة في رواية وحفصة والحسن وسعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير وعطاء في رواية وطاووس والضحاك والنخعي وعبيد بن عمير وزر بن حبيش وقتالة وأبي حنيفة ذكرنا قالوا مقاتل في آخرين ماذا بأصحابنا يعني ماذا بالحناب هو الرواية المنصورة عند الإمام أحمد بالله لا يعلم عنه ولا عن أصحابه فيها خلافا كما ذكر ذلك ابن قدامة في الموني مشهور عن أحمد في عموم رواياته أنها الصلاة الوسطى وصلاة العصر طيب قال والث... هذا القول وقول الأكثر هذا القول أن الصلاة الوسطى وهي هو... صلاة العصر هذا قول الأكثر للحديث الوارد في ذلك وأنها كانت مما يتلى ثم نسخت تلاوته قول الثاني أنها الفجر رويا عمر وعلي في رواية أبي موسى وعذي بن جبل وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وابن عمر في رواية مجاهد، وزيد بن أسلم وابن عباس في رواية برجاء العطاري وعكرمة وجابر بن زيد وأناس بن مالك وعطاء وعكرمة وطوس رواية ابنه ومجاهد وعبد الله بن شداد ومالك والشافعي. وروى أبو العالي قال صليت مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدات فقلت لهم إنها الصلاة الوسطى فقالوا التي صليت قبله والثالث أنها الظهر روى عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعسامة بن زيد وبسعيد الخدر وعائشة في رواية وروى ضمير عن علي قال هي صلاة الجمعة وهي في سائر الأيام الظهر المحفوظ عن علي ما تقدم هذه كل آثار فيها ضعف علي رضي الله والرابع أنها المغرب روى عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب والخامس أنها العشاء الآخرة ذكره علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره وهذا الواحد المرد به الواحد طيب فهذه الأقوال تقريباً موجودة عند السلف التي هي التي ذكرتها المشهورة وأصحها عند أكثرهم هي صلاة العصر صلاة العصر طيب ثم قال المصنف بعد ذلك قوله تعالى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال المراد به أو المراد بالقيام هنا القيام في الصلاة فأما القنوت فقد شرحناه فيما تقدم تقدم معنا أن القنوت مش شرح فيما تقدم وأصله الطاعه والقيام هنا قيام المخصوص يعني قيام الصلاة. قالوا في المراد به أي القنوت هنا ثلاثة أقوال أحد وق أنه الطاعة. قال ابن عباس والحسن ومجايل ابن جبير الشعبي وطاووس والضحاك وقتهدا في آخرين. والثاني طول القيام في الصلاة. هلا تنافي لأن الطعا يعني من طول القيام في الصلاة. روى ابن عمر والربيع ابن أنس عن عطاء القولين. والثالث أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة وهذا قلوط خاص إمساك عن الكلام في الصلاة يعني وقوموا لله قانتين يعني ساكتين وهذا عن السد هنا قال يدل عليه الذي يدل عليه ماذا؟ قال زيد بن ثابت كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله القانتين فأمروا, فأمروا بالسكوت واضح يعني كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة في في الحاجة حتى نزلت الآية فأمروا بالسكوت والحديث في الصحيحين ويؤيد هذا ما جاء في حديث معاي بن حكم السلمي عند مسلم في الصحيح إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيع والتكبير وقراءة القرآن قال ربنا تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قوله تعالى قول تعالى فإن خفتم فرجالا أي فإن خفتم عدوا فصلوا رجالا وهو جمع راجل والركبان جمع راكب وهذا يدل على تأكيد أمر الصلاة لأنه, يف لأنه أمر بفعل على كل حال وقيل إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة النساء لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف قولي قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة صلاة الخوف هذه ثم أنزل هذه الآية فإن خفتم أي خوفا أشد من ذلك فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم هذه صلاة مسايفة يعني على السيف سبحان الله سيوف الصلاة توجد في الصلاة مسايفة فإذا القول هنا تعارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه وهذا عند الخوف والفزع قال فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين مار وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد مغام الشفق فالجواب أن أبا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال أبو بكر الأسرم فقد بين الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ قوله تعالى فإذا امنتم فاذكروا الله قال في الذكر هنا قولان أو في الذكر قولان أحدوم أنه الصلاة فتقديره فصلوا كما كنتم تصلون آمنين فإذا امنتم يعني زال الخوف وضع زال الخوف فارجعوا إلى استقبال القبلة وإتمام الصلاة بجميع شروط وعركان هذا المعنى يعني قال فإذا امنتم فاذكروا الله والثاني أنه الثلاء على الله والحمد له فاذكروا الله كما علمكم أي مثل ما شرع لكم أحكام الصلاة ما لم تكونوا تعلمون وضح قال ابن عباس رضي الله عنه كما روه ابن حاتم كما علمكم أن يصل الراكب على دابته والراجل على رجليه. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال قوله تعالى وَالَّذِينَ يتوفون منكم ويذرون ازواجا روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في روية عندكم روية روى ابن حيان صحح ابن عباس أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ومعه ابواه ومرأته ولو أولاد فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأولاده من ميراثه ولم يعطي امرأته شيئا غير, غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تلكة زوجها حوله. وهذا رواه إسحاق بن في تفسيره كما في الدر المنظور قوله وصية لأزواجه نعم إذن هذه الآية والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ ازواجا وصيه لَأَزْوَاجِهِ طبعا هذه الآية منسوخة والله أن العدة أربعة أشهر وعشر كما تقدم مع النسخة التي قبله والذين يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا يتربصن بِأَنْفُسِهِنَّ أربعة أشهر وعشرها طيب ومجاهد يرى أن الآية محكمة لا نسخة فيها ويَذَرُونَ هذه مسألة يعني لكن عموما للتفسير على أن يش طيب قال ربنا تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. قال المصنف أي متتعهن إلى الحول ولا تخرجهن الحول يعني مراد بذلك أن ينفق عليها سنة وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند ابن بحات في تفسيره وقد خرج داود النساء نحوه قال كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج قوله متاعا إلى الحول والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها قال تعالى قوله فإن خرجنا أي من قبل أنفسهن فلا جناح عليكم يعني أولياء الميت والمعنى هنا إذا خرجت المرأة قبل النسخ باختيارها قبل الحول فلا جناح عليكم يعني لا حرج على الولي ولي الميت أو الحاكم القاضي فيما فعلنا في أنفسهن أنها إذا تزوجت أو تعرضت الخطاب ولذلك قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني التشوف للنكاح يقول وفي ماذا رفع الجناع عن الرجال فيه قولان أحدهما أنه في قطع النفق عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول والثاني في ترك منعهن من الخروج لأنه لم يكن مقامها الحول واجبا عليها بل كانت مخيرة في ذلك هذا قبل نزول العدة المبتوتة بـ 14 و قال فصل ذكر علماء التفسير قال فصل ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فإذا, تمت فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها وكان معنى ربيها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة ثم جاء الإسلام فأقرم على كل مكان عليه من مكس حول بهذه الآية ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن التي تقدمت معنا على هذه الآية وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ونسخ الأمر بالوصية بما فرض لها من المراث كان لها وصية من ميراث ينفق عليهم وبعدين صار لها ميراث وهو الثمن نعم فو انها تأخذ الثمن يعني نعم. الربع في حال وجود أولاد والثمن في حال وجود اولاد قال ربنا تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف تقدم معنا قال المصنف قد سبق الكلام في المتعه بما فيه كفاية. واضح وللمطلقات متاع بالمعروف هذه الموضع فقط هنا تكلمنا في قضيه المتعه للمطلقه أهل التفسير والفقه مختلفون هل يواجب لكل مطلقه أم أنها خاصة يعني على جهة الاختيار هذه مسألة تقدم الكلام فيها في مهل لمن لم يسمى لها مهرا قبل البناء وبعده كل تقدم تفصيله في المجل السابق قال ربنا كذلك يبين الله لكم آياته أي كما بين الذي تقدم من الأحكام يبين الله لكم اياتي لعلكم تعقلون أن يثبت لكم وصف العقلاء باستعمال ما بين لكم وثمرة العقل قال استعمال الأشياء المستقيمه ألا ترى إلى قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال وإنما سم جهال لأنما اثروا أهواءهم على ما علموا أنه الحق قال الله تعالى بعد ذلك ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروا قال المصنف قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم معناه ألم تعلم ألم تر هنا يعني يريد رؤية العلم وهذا على جهة التعجم. كما تقول ألا ترى إلى ما يصنع فلانا لأن هذه آية عجيبة من آيات الله تعالى قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموج قال وهم ألوفه قولا أحدهما أن معناه وهم مؤتلفون قاله ابن زيد وضع والثاني أنه من العدد وعليه العلماء وهذا الذي عليه الآن ما تشهر ألوف يعني المربي العدد يعني جموع الكثرة لأن ألوف من جموع الكثرة كما معروف اللغة وهم ألوف هذا من جموع الكثرة فدل على أنهم إيش ألوف كثيرة يعني فقال الله لهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم واختلفوا في عددهم قبل ذلك على سبعة أقوال أحد أنهم كانوا أربعة آلاف والثاني أنهم كانوا أربعين ألفا والقولان عن ابن عباس والثالث تسعين ألفا قالوا عطاب نبي رباح والرابع سبعة ألاف قاله أبو صالح والخامس ثلاثين ألفا قاله أبو مالك الثالث مضع بضعة وثلاثين ألفا قاله السدي والسابع ثمانية ألاف قاله مقاتل قال وفي معنى حذرهم من الموت أنا قول حذر الموت قال وفي معنى حذرهم من الموت قول حدوم أنهم فروا من الطاعون وكان قد نزل بهم قالوا الحسن والسدي والثاني أنه أمر بالجهاد ففر منه قالوا إكرمة والضحاك وعلي بن عباس كالقولين أن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال الإشارة إلى قصتهم روى حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يسف قال كانت امه من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجع خرج أغنياؤهم وأقام فقراؤهم فمات الذين أقاموا ومجى الذين خرجوا فقال الأشراف لو أقمنا كما أقام هؤلاء لهلكنا وقال الفقراء لو ضعنا كما ضعنا هؤلاء كما ضعنا هؤلاء لسلمنا فأجمع رأيهم في بعض السنين على أن يضعن جميعا فضعن فماتوا وصاروا عظاما تبرق أو تبرق فكنسهم أهل البيوت والطرق عن بيوتهم والطرق فمر بي النبي من الأنبياء فقال يا ربي لو شئت حيتهم فعبدوك وولدوا أولادا يعبدوك ويعمرون بلادك فقيل له تكلم بكذا وكذا فتكلم به فنظر إلى العظام تخرج من عند العظام التي ليست منها إلى التي هي منها ثم قيل له تكلم بكذا وكذا فتكلم به فنظر إلى العظام تكسى لحما وعصبا ثم قيل له تكلم بكذا وكذا فنظر فإذا هم قعود يسبحون الله ويكبرونه وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وهذا القصة روى بن في تفسيره وابن حاتم في تفسيره من طرق عن حسين عبد الرحمن السلمي عن هلالي طبعا هذا الأثر يقول مصنف وهذا الحديث يدل على بعد المدة التي مكثوا فيها أمواتها وفي بعض الأحاديث أنهم بقوا أمواتا سبعة أيام وقيل, أيام وقيل ثمانية أيام وفي النبي الذي دعا لهم قولا أحدهم أنه حزقيل والثاني انه شمعون فأنقي كيف أميت هؤلاء مرتين في الدنيا وقد قال الله تعالى إلا الموتة الأولى فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفن أعمارهم لم يقضي الآجال التي اقضربها الله لهم في سبق علمه فكانت قوله والتي لم تمت في منامها وقيل كان أحياؤهم آية من آيات نبيهم وآيات الأنبياء نوادر لا يقاس عليهم فيقول تقدير قوله إلا الموتة الأولى التي ليست من آيات الأنبياء ولا لأمر النادر يعني هذا راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى والابن بالدنيا كتاب اسمه من عاش بعد الموت هذا من ما يؤمن به أهل السنة خلاف المعتذلة طيب قال وفي هذه القصة احتجاج عن اليهود إلا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يشاهدون وهم يعلمون صحته يعرفون هذه هو القصة واحتجاج على المنكرين البعث فدلهم عليهم بإحياء الموتى في الدنيا ذكر ذلك جميعه ابن الأنباري قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر نبه عز وجل بذكر فضله على هؤلاء على فضله على سائر خلقه مع قلة شكرهم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم قال مصنف قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله في المخلوقين المخاطبين بهذا قولا حدو ما انهم الذين اماته الله ثم احياهم قالوا الضحك والثاني انه خطاب لامتي محمد صلى الله عليه وسلم فمعناه لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء فما ينفعكم الهرب قال واعلموا أن الله سميع قال لأقوالكم عليم بما تنطوي عليه ضمائركم قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا الآية قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله أصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجزاله وأصله في اللغة القطع ومنه أخذ المقراض فمعنى قطعت له قطعة وجازي عليها أو يجاز عليها فإن قيل فما وجه تسمية الصدقة قرضا؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحد أن القرض يبدل بالجزاء والثاني لأنه يتأخر قضاءه إلى يوم القيامة والثالث لأنه أو لتأكيد استحقاق الثواب به إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به فأن اليهود فإنهم طبعا هذا من فضل الله تعالى ورحمته كرمه قال فأما اليهود فإنهم جهلوا هذا فقالوا أن يستقردوا الله منا وأما المسلمون فإنهم وثقوا بوعد الله وبادروا إلى معاملته فهم يقرضون غير عديم ولا محتاج سبحانه بحمده قال ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحاح إن الله تعالى لا يريد منا القرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أريني يدك إني قد أقردت ربي حائطي قال وحائطه ستمائة نخلة ثم جاء إلى الحائط فقال يا أم الدهدا خروجي من الحائط فقد أقردته ربي والقصة خرجها أبو يعلى في المستدوى وهي في تفسير النبي حاتم الطبري قال وفي بعض الألفاظ فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواه وتنفض ما في أكمامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق أرداح في الجنة لأبد أحداح سبحان الله شوف يعني يبين لك أن القلوب هي أوعية أوعية للتذكر لما نزلت الآية الموحد فهم منها ماذا أن الله تبارك وتعالى يعني يدعون للمنافسة والمعاملة وأما اليهود فقالوا يقردون الله يعني نقرد الله حتى بعضهم قال كابل صوريا يهودي هذا كافر قال إن رب محمد قد افتقر عياذا بالله فهذه يبيل لك أن الآية نزلت على قلبين وكل قلب تباينوا بما معهم من الإيمان فالمؤمن فاهم منها ها جلال الله وكماله والكافر الملحد المحرف فاهما منها النقص والعيد طيب طيب ولا فقط موطن وذكره في معنى القرض الحسن سته اقوال القرض الحسن الذي يقرض الله قرضا حسنا احدوها انه الخالص لله واضح انه الخالص لله قاله الضحك والثاني انه يخرج من طيب عن طيب نفس قاله مقاتل والثالث ان يكون حلالا قاله ابن المبارك والرابع ان يحتسب عند الله ثوابه والخامس ان لا يتبعه من ولا اذا والثالث أن يكون من خيار المال وهذا كله من أوصاف القرض الحسن يعني. لا تنافي بين هذه الأوصاف الست قلت تعالى فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال في الأضعاف الكثيرة قولا حدوى أنه لا يحصى عددها قال ابن عباس والسدي وروى ابو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال إن الله يكتب للمؤمن بالحسنه الواحدة ألفي ألف حسنة وقرأ هذه الآية ثم قال والكثير من الله أكثر من ألفي ألف وألفي ألف حسنة سبحان الله ألف ألف حسنة مليون وألفي ألف حسنة هي اثنين مليون سبحان الله يعني, شوف يعني رب العالمين تعمل حسنة واحدة تضاعف لك إلى مليون حسنة بل إلى مليوني حسنة سبحان الله ولا يلك على الله إلا هالك الصوت موجود الصوت واضح الصوت واضح صوت موجود السلام عليكم طيب قلت أتكلم في أثر أبي هريرة لعلكم سمعتموه قال إن الله يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة وقرأ هذه الآية ثم قال والكثير من الله أكثر من ألف ألف حسنة يعني حسنة واحدة يكتب لك بها مليون حسنة والحسنة الواحدة يكتب الله عز وجل لك بها ألفي ألف حسنة يعني مليوني حسنة وفضل الله سبحانه وتعالى. هذا معنى فيضاعف ولو أضعافا كثيرة قال والثاني أنها معلومة النقدار فالدرهم بسبعمائة كما ذكر في الآية التي بعدها قاله ابن زيد قوله تعالى والله يقبض ويبسط وفي معنى الكلام قولان أو في معنى الكلام مع أو في معنى الكلام أن معناه يقترو على من يشاء في الرزق ويبسط على من يشاء قاله ابن عباس والحسن ابن زيد ومقاتل قال الله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو نبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال قولوا تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل قال الملأ هم الوجوه وذو الرأي وإنما سموا ملأا لأنهم مليئون بما يحتاج إليه منهم وفي نبيهم ثلاثة أقوى حدوم أنه إشمويل أو بعض المضوطة إشمويل قال ابن عباس ووهب يعني ابن المنبه والثاني أنه يوشع بن نون نعم قاله قتادا وهذا في نظر أن يوشع بن نون بعد موسى وهذا القصة في زمان داود عليه السلام وداود بعده موسى عليه جميع الصلاة والسلام والثاني انه نبي قال له سمعون بالسين المهملا سمت أمه بذلك لأنها دعت الله أن يرزقها غلاما فسمع دعاؤها او فسمع أو فسمع دعاؤها فيه فسمته سمعون يعني هذا قول السني وسبب سؤالهم ملكا ان عدوهم غلب عليه واضح قوله تعالى ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا واضح هل عسيتم ان كتب عليكم القتال اي فرضه الا تقاتلوا الا عللكم تجبنون قول قول تعالى وقد اخرجنا من ديارنا يعنون أخ اخرج بعضنا وهم الذين سبوا منهم وقهروا واضح فالظاهر عموم معناه وخصوص قال فلما كتب عليهم القتال تولوا اي اعرضوا عن الجهاد الا قليلا وهم الذين عبروا النار وسياتي ذكرهم هذا من المقدم المؤخر في قال الله تعالى وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا لا قوله قال هنا وقال له نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال ذكر اهل التفسير أن نبي بني اسرائيل سأل الله أن يبعث لهم ملكا فاجي بعصا وقرن فيه دون وقيل له إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصا ومتى دخل عليك رجل فنشى الدون فهو الملك فدهن, فدهن به رأسه وملكه على بني إسرائيل فقاس القوم أنفسهم بالعصا ولم يكونوا على مقدارها قال اكرمته والسدي كان طالوت سقاء يستقي على حمار لو فضل حماره فخرج يطلبه وقال وهب بل كان دباغا يعني المراد أنه لم يكن رجلا ذا حظوة في منزلته يعني بل كان دباغا يعمل الأدم فضلت حمر لأبيه فأرسله مع ألام له في طلبها فمر ببيت اشمويل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ليسأله عن ضالتهم فنشى الدهنة فقام اشمويل فقاص طالوت بالعصا فكان على مقدارها فدهنه وقال له أنت ملك بن إسرائيل فقال له طالوت أما علمت أن صيقي أدن اصباط بن إسرائيل؟ وبيت أدنى بيوتهم قال بلى قال فبأي آية قال بأنك ترجع إلى أبيك وقد وجد أبوك حمره فكان كما قال فكان كما قال ومعنى قوله تعالى أن يكون أي من أي جهة يكون له الملك علينا قال ابن عباس إنما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل الصبطان في أحدهم النبوة وفي الآخر الملك فلم يكن هو من أحد السلطين قال قتال كانت النبوة في صدق لاوي والملك في صدق يهوذاء قوله تعالى ولم يؤت ساعة من المال أي لم يؤت ما يتملك به الملوك. قال إن الله اصطفاه عليكم يعني اختاره وزاده بسطة في العلم والجزم قال ابن عباس كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب وكان يفوق الناس بمنك بيه وعنقه ورأسه طيب قالوا هل كانت هذه الزيادة قبل الملك أم أحدثت له بعد الملك في قولان أحدهم قبل الملك قال وهب السدي وهذا الظاهر من القصة لما قصوه والثاني بعد الملك قاله ابن زيد والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من كان أعظم جسما كان أكثر قوة والواسع الغني. قال تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أيتيكم التابوت الايات قال الآية العلامة فمعناه علامة تبليك الله إياه أيتيكم التابوت واضح وروي عن ابن مسعود وابن عباس أن قالوا لنبيهم إن كنت صادقا فأتينا بآية تدل على أنه ملك فقال لهم ذلك وقال وهب خيرهم أي آية تريدون فقالوا أن يرد علينا التابوت قال ابن عباس وكان التابوت من عودي الشمشار وهو خشم تعمل منه المشط نحو كانت كان التابوت من عود الشمشار عليه صفائح الذهب وكان يقول مع الأنبياء إذا حضروا قتالا قدموه بين أيديهم به وفي السكينة وقال وهو نبي كان نحو من ثلاث أذرع في ذراعه قال مقاتل فلما تفرقت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء صلت الله عليه عدوا فغلبوهم عليه يعني أخذوا التابوت وفي السكينة سبعة أقوى أحدوا أن ريح هفافة لا وجه كوجه الإنسان ورواه أبو, أبو الأحوص عن علي والثاني أنها دابة بمقدار الهر لها عينان لهم شعاع وكانوا إذا التقى الجمعان أخرجت يدها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب رواه الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد السكين لها رأس كرأس الهرة وذنب كذنب الهرة وجناحان والثالث أنها طشت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء رواه مالك عن ابن عباس الرابع أن روح من الله تتكلم كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمتهم وأخبرتهم ببيان ما يريدون رواه عبد الصمد بن معقل عن وهب منبى والخامس أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها رواه ابن جريج عن عطاء بن رباح والسادس أن السكينة معناها الوقار رواه معمر عن قتادة والسابع أن السكينة الرحمة قاله الربيع ابن أنس يعني فيها صفات حسية ومعنوية ولا تنافي بينهما إن شاء الله إذا أردنا الجمع لكن القول بأنها دادبة وأنها كوجه وجه هر أو عيونك الهر أو رأسك الهر هذا ثابت عن صحابك علي بن عباس يقول وفي البقيه تسعة أقوال يعني وفي بقية من ربكم في سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارم قال في البقية تسعة أقوال حد أنه رضاض الألواح التي تكسرت حين ألقى موسى وعصاه حين ألقاها موسى وعصاه فيها رضاض هذاك الألواح وفيها عصا موسى قالوا ابن عباس وقتهد السدي والثاني أنه رضاض الألواح قالوا عكريما ولم يذكر عصا وقيل إنما أخذ موسى اتخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الألواح فيه والثالث أن عصا موسى والسكين قالوا وهب والرابع عصاموس موسى وعصى هارون وثيابهما ولوحان من التوراة والمن قاله أبو صالح والخامس أن البقيه العلم والتوراة قاله مجيد وعطاء ابن الرباح والسابس أنه رضاد الألواح وقفيز من منن المن الذي أنزله الله لهم في طست من ذهب وعصى موسى وعمامته قاله مقافل والسابع أنه قفيز من من ورضاد الألواح حكاه سفيان الثوري عن بعض العلماء والثامن أنها العصى والنعلام ذكره الثوري أيضا عن بعض اهل العلم والتاسع أن المراد بالبقيه الجهاد في سبيل الله وبذلك أمروا قالوا الضحاك قال يعني هذا من التبرك باثار الأنبياء عليهم الصلاه والسلام قال والمراد بآل موسى وآل هارون موسى وهارون يعني انفسهم قوله تعالى تحمله الملائكة على نكتف إن شاء الله عن هذا القدر وأنتم إن شاء الله في المجلس القادم لعرض عرضي، إليه وأسأل الله تبارك وتعالى من أولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والحمد لله رب العالمين